طجار في الليجلي ب وطج اللي وتخج الحّ من الم وتخج الميت من الحي وتخج الح من الم وتخرج المي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب وَتَرْزُقُ